يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يَوْمَ نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما تعودون، لكل أواب حفظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيدا وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم أَشَدُّ منهم فن فِي في البلاند فِي الطبوا في البلاد فتبوا هَلْ البادِ هل الم محيص إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو القسمة وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.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 يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إن نحن نحي ونموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراع يوم الأرض عنهم سراع ذلك حشر علينا يصير